بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل يا ايها الكافرون اي محمد بلي اي كوملي بيبا ورو خدان ناسان لا اعبد ما تعبدون من هرجيز اوشتاني كاي ودي پرستن ناي پرستن تُنكَن من خذا پرستم ولا انتم عابدون ما اعبد لا واش ديارا ولا أنا عابد ما ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ويهوه ايوه پرستو تانا من هيتش كاد نای پرستم ايوهش او ذاتي من دي پرستم نای پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام صورتك كاتك هاتخواروه بباوران وي سيان ريك بكون لقل پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كا او ماوهك بتا كاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوه خداي او بپرستند